بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن اللين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى 111. وحتى تأتيهم البين رسول من الله يقلو صحفا مطهرة فيها وما تفوق الذين أوتوا الكتاب إِلَّا من بعد ما جاءت البينة وَمَا ويقيم <تصفيق> الصلاة ويقيم <تصفيق> الصلاة الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولا أمانوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء Jannah